Book 2 82 Ithnani wa thamanun Ithnani wa thamanun E shkuara 2 Almadi Ithnain Almadi Ithnain A të duhet të thërisi një ambulans? Halkana Alejka انت استدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف اتتوي تترسيميكون هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب اتتوي تترسيه بوليسين هل كان عليك ان تستدعي الشرطه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 هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. I can initiate. اكيشا دير بارا باك. هل لديك خريطه المدينه؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. هل لديك خريطه المدينه؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات ايردن الكوخ اينوتفينتن كوخ هل جاء في الموعد لم يستطع ان ياتي في الموعد هل جاء في الموعد لم يستطع ان ياتي في الموعد اي جيتي روغن اينوت متا جينت روغن هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق اتكوبتوي ايتي اي نكمنت تمكوبتنت هل فهمك لم يستطع ان يفهمني هل فهمك لم يستطيع ان يفهمني pse nu kunde te vi e no koh لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد؟ لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد؟ سنك مونت تاجي روغن؟ لماذا لم تستطع ان تجد الطريق؟ لماذا لم تستطع ان تجد الطريق؟ سنك مونت تاكوبتويا ات؟ لماذا لم تستطع ان تفهمها؟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 لان الموسيقى كانت صاخبه جدا متشتمريه ني تاكسي لقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره لقد توجب علي ان اخذ تاكسي متشتبليه ني بلان قيتيتي لقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه لقد توجب علي ان اشتري خريطه المدينه متش تفيكي راديو لقد كان علي ان اطفي الراديو لقد توجب علي ان اطفي الراديو